বাংলা মানবতার Samadhan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 ف إِ يَومَفَصِكَانَ م قاتَ يَمَ ي فَخُو فيِي الصّور فَتَأتُونَ أَفْواج وَفُتِحَِ السماء وَفَكَانَت أَبْواب وَسُيرَة الجبالال فَكانَت صَابَ إِ جَهَن مَكَانَت مِر صَاد للطاغين مآبا لا بثين فيها افطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءا اموافقا انهم كانوا لا يرجون حسابا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 اسمون فيها <تصفيق> la يُلَمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى ذا هو ويقول الكافر يا ليتني لي كنت ترابا الله الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا وَ صِعَاتِ غق شطات نَشْط والسابِاتِ سح فسابقات سق فمدَّات أمرا يَوْنَ تَجفُ الاجفَةُ تَتبه الادفَ قُلغ يَومَئذ واجفَة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 ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الي في العون انه قضا فقل هل لك الي ان تزكى واهديك الي ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى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 لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة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 أو ضحاها الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 শিষ্টাচার অধ্যায়ে হাতের সংখ্যা ছ হাজার এগারো মানবতার জন্য করুণাস্বরূপ জামার তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाहम्मद सल अलहिवसम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूध परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 مرحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ختل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم لا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صفا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا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 আমা হুলে মন সম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 الله لمن حمدها القبور أعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين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 شيئا والامر يومئذ لله ويل للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم يغسرون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 كلا بلان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا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 is um. an need गण हाल करतेमानदार गण तुम्हरा हेदायत पथे थे पथभ्रष्ट करते ज्ञान मूल उत्साह पूर्व पश्चिम हराम बैध हम जानते देखाम श्रेष्ठत शुक्रवार प्रत साढ़े एगार सम्प्रचार सकाल साढ़े दस टाय बांग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 Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Aordhangini Natitangini Prathirabhivar Rajya.